بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا قيما لينر بأسا شديدا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 أم حسبت أن أصحاب الكهف الرقيب كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية من الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على أذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أبدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هنا ورب غنا عن قلوبهم يلقاهم فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله الا قد قلنا اذا شظضا ان اولى قوم نتدعو من دونه اله لولا يهتون عليهم بسرصون بينهم فمن اعلم ممن افترى على الله كذبا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا ضربت تقربهم ذات الشمال وإذا ضربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوتهم منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهدد ومن يضلل, ومن يضلل فلن تجد له وليا مبين وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم نأت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتسانوا بينهم قال قائلهم منهم كم لبثت قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أسكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتنطف, وليتنطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم فيه في ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن ساعة لا ريب فيها إذ يتنزعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيا لربهم أعلم بهم قال الذين ظنبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيكونون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون راجم وثان ومكن الضم قربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مرا يا رب فلن تمانف فيهم إلا مراضا ظاهرا ولا تسنف فيهم من غم حنا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وانكر ربك اذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشذاب واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشذاب ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثونه غيب السماوات والأرض أبصر لي وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك بحكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه مرتحذا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربا بالغداة والعشي يريدون وجهه وص نفسسك مع الذيين يجعون رم بالغذانت والعشي يريد نَجه ونا ت عيننا ك أنهم تريد زينة الحياة دنُيا ولا تُف الأ فنا قبذكرنا ولا تف الأفرنا قب عنذكرنا والتبوكان أمرفرض وق الحّ من ركم فمن شاء فَأَلْيُؤْمِنَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْثَنَانِ الرَّامِيَينَ نَحْنُ مَنْ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقَهَا وَمَنْ يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَا إِن كَانَ مُهْلِيَ شَوِيَ الْوُجُوهِ وإن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 مهار يحلونَ فيها يحلَّونَ فيهاَا مِنْ سََْ منِذَ بم وَلبسونَثيااب قضْرم منِن صُدندُس منِن سُندُسم وََمرقي متكين فيها على الائك نعمم التابُ وَوحسُنَت متَ فَقا وظر لغ تنجل جعلنا لخذه ما جتين من عناب ووحبفنا وما بخ حبفنا وما بخلي وجعلنا بين وما زر ك تجين عادت كلها ولم صغنم من وشيوم وفجرنا قلَ ما نهرا ووكلَ ت فقال لصاحبه وهو يحاور ألا أكثر منك مالا مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال من أظن أن تبيد هذه أبدا ومن أظن سات قائمتا وليمدد إلى ربي لأجد أن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو ها ورا اكفرت بالذي خلقك من تراب اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لم يكنه والله ربي ولا اشريك بربي احدا ولولا اذ دخلت جنتك قلت الله ولولا اذ دخلت جنتك قلت امشاه الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اغلم منك ما له فعسى ربي ان يهتني خيرا من اتيكا ويرسل عليا حسلانا من السماء ويرسل عليا حسلانا من السماء يبتصبح صعيدا زرقا أو يصبح ماء غورا فلا تستطيع على مطلبا واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما غفينا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عرشها وينقول يا ليسني لم أشرك في ربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله هناك لك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واغني اللهم مثلا الحياه الدنيا كما إن انزلنا من السماء فخلط به نبات الارض فاختلط به نبات الارض فاصبحها شيما تذره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمالا المال والبنون زينة الحياة والما فيا تصالح دو خير عند ربك خير عند ربك ثوابا والخير املا ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم وحشرناهم فلن نغادر منهم حدا وَأُرِيدُوا عَنَا رَبَّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَنَفْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَنَّ لن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَوَعْدَ الْكِتَابِ فترى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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ إلا وَاسْتَكْبَرَ كان من الْكَافِرِينَ فَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وهم لكم عدو بأسال الظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ونا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم, لهم فلم يستجيبونهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار او <تصفيق> نو <تصفيق> واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكاد الإنسان أكثر شيء جدلا وما بنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا انتهى قوم سنة الاولين او يئثيا وملاذهم ومأواهم ومن نصر المرسنين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ويجادل الذين كفروا بالباطل يلحظوا بالحق واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا ومن ظلم من من ذكر بآيات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إِنَّ جَعَلْنَا على قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلْنَا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 حتى أبلغ مجمع البحرين أو أرضي حقوبا فلما بلغوا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاة آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصفرة فإني نسيت الحوت وما ظن انه الا الشيطان ان اذكره واتخذ نفسه له في البحر عجبا قال ذلك من كنا نبغي فرتا على اثارهما قصصا فوجد عبدا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 صابرا ولا أعصي لك أبرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا بالسبيلة خرقا قال قال أخرقتها لتغلق أهلها لقد جات شيئا إبرا قال ألم قل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترغني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا نقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جات شيئا نكرا قال ألم قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد فلاغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيما جدار يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبعك بتأويل لما لم تستطع عليه صبرا أما سفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فارضت ان عيبا فاردت ان اعيدها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة اصبا وام الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقوا ما طغيانهم وكفرا فارادنا ان يبدل لهما ربما خيرا من زكاته واقرب رحما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 قل سأسلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا فأتلع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عنده قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب, إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيه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 قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا فَهَلْ نَجْعَلُ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 فَمَنْ صَامُوا أَنْ يَظْهَرُوا وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرمنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا الذين كانت عينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتذنا جهنم للكافرين نزلا قل هل منبعكم بالأخسرين أعمالا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 جهدم بما كفر بما كفر والاتخذ آيات وَص خزو إن الذي ن من وَام الصالحاتِ كانت هم جدذُفذ سزلا إ الذي نعمل وَغم الصالِ ح كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حوالا خالدين فيها لا يبغون عنها قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر, البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ونوجئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي, يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لك فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك لعبادة ربه أحدا